ओ इ Ola! go oh. وقالوا ها Oh, ooh. 119. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 110. ولا يأتل أولو الفضل منكم صح أَحّونَ أَ يَو فيونَ اللَّهُ نَكُم وَلَّهُ وَصُ الرحت هل دعوان لم امس نطق وامذ و بما كانوا يمنون يا همم 111. الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين 112. الخبيثات للخبيثين 121. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 122. 119. إن آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستنسوا وتسلموا على أهلها 119. فإن لم تجدوا فيها أحدا 121. <تصفيق> <_anto> وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأذكى لكم 122. والله بما 119. وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يرلم ما تبدون 119. قل للمؤمنين يهبوا من أغصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكالهم إن الله وَقُلْ من النتي مِنْ بكُن منِ أَغ الصبِ النأ ُ النف يَغُ وَلَ بذ وليضرلن بخمرهن على جيوب ذن ولا يهدين زينتهن إلا وَلَا يَضُرُّ نَبِيٌّ أَوْجُْلُهُ لِنَّ لِمَمَا فِي نَفْسٍ مِنْ om um, mu والذين يرتغون الكتاب 119. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرى المتحصنا لتبتغوا عرض الدنيا ومن يكرهه النفاء ِ بَدهِ وَفُ الرف وَنو لِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مثل المترجم للقناة ૨૨ <laughs> ૨૨ والله هو يوزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا امالهم كثر في 119. <تصفيق> ونحسره Alhamdulillah. ва аллоҳ мма योалфу que du sena the uh -huh. ва яқ Duh! сам um... Queen. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ وَعَدَ اللَّهُ الذي لا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ تَمَسَّخَ الَّذِينَ مِن قَبْلِ بِمَا لَمْ يَنكُنَا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي تَنَازَعُوا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُ 111. ومن خوفهم أمنا 112. لا يشركون بي شيئا ومن كفر بي <تصفيق> <تصفيق> أولئك هم الفاسخون وأقيموا الصلاة سَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُجْرِمِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا وَاهُمْ نَاوُر وَنَبِي سَنْمَوْصِي يا ايها الذين امنوا لا يستاذنكم الذين ملكت ايما كُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَنَاثَةٌ مَّا مِنْ قَائِلِ صَلَاتِي الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُ في يابكم وحين تضعون ثيابكم من الظهيره و لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى الَّذِينَ يُخْطِئُونَ خَطَأٌ فِي اللَّيْلِ كذلك يبين الله لكم a <laughs> in ذَنُكَ نِعَابَ الرَّضِ شَأْنِهِم